قضيت مناسككم فذكر الله كذكركم آباءكم فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا ماغ أولئك لهم نصيب مما كتبوا والله سريع الحساب